بجهادنا, بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا ونجند الوجدان والفكراء بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمة نصرة بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجرة ونروده يا أمتنا نصرة بكثافة حينا سنحول المجرة بكثافة حينا سنحومل المجرة بجهادنا بجهادنا سنفجر الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة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 بجهادنا بالمشعر الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفات ونفل جور القيد والاصفاد بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة بجهادنا ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا, بجهادنا سنفتت الصخرة بجهادنا ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر هادنا بعزيمه جبارة كبرى هادنا وإراده لا تعرف القهر هادنا وإراده لا تعرف القهر هادنا